فحول الإسلام الذين جعلهم الله جل وعلا حماة لشريعة وصيانة سنة نبية وآلة تنقيب وبحث وتدقيق فرحمه الله ورضي عنهم وملأ قلوبنا من حب